بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ل ا م ر تلك آ ي ا ت الكتاب الحكيم أ ك ا ن للناس عجبنا نوحينا إ ل ى رجل منهم أ ن ن ذ ر الناس وبشر الذين آ م ن و ا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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي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 قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إ ل ا امه واحده فاختلفوا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 حتى إ ذ ا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا شركه ا أ ن ه م أحيط ب ه م دعويه ا الله ل م خ ص ن ل ا ل د ي ن ر أ ن ج ي ت ن من ا ه ذ ه لنكونن من ا ل ش ا ك ر ي ن ف ل م ا أ ج ه م إ ذ ا هم ي ب غ و ن الأرض بغير الحق يا أ ي ه ا ا ل ن ا س إنما ب غ ي ك م ع ل ى أ ن ف س ك م م ت ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ث م إ ل ي ن ا م ر ج ع ك م فننبئكم ب م ا كنتم ت ع م ل و ن إ ن م ا مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء نزلناه من السماء فاختلط, فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس و ا ل ن ع ا م حتى إ ذ ا أ خ ذ ت الارض زخرفها و ز ي ن ت وظن أ ه ل ه ا أ ن ه م قادرون عليها اتاها امرنا ليلا ونهارا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 وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أ و ل ئ ك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاءكم فزينا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم ايانا تعبدون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 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال ف ا ن ا تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون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 「あなたは私の思い出を忘れないでください」「私の思い出を忘れないでください」「私の思い出を忘れないでください」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 القسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد ويقولون متى ه ذ ان الوعد كنتم صادقين قل لا أ م ل ك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء لكل أ م ة اجل إ ذ ا جاء اجلهم فلا يستاخرون س ا ع ة ولا يستقدمون قل ر أ ي ت م ان ت ا ك م عذابه بيات لونها ارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون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 و أ س ر و ا الندامه لما ر أ و ا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أ ل ا إ ن لله ما في السماوات والارض أ ل ا إ ن وعد الله ح ق ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون هو يحيي ويميت و إ ل ي ه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم م و ع ظ ة من ربكم وشفاء لما في الصدور オ ه من الله ذ メトルルームにいん。オルビフォルニラ、イワビュラ ل メティファビザリカファリアフラホー。オアハイロンメンバイアジマウン。オララララララララララララララララ ل ララ ل ララララララ ر ز ق ララララ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 وما تكون في ش أ ن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل, تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا إ ذ تفيضون فيه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 ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم ن ب أ نوح إ ذ قال لقومه يا قوم إ ن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري ب آ ي ا ت الله فعلى الله توكلت ف أ ج م ع و ا أ م ر ك م وشركاءكم ثم لا يكون أ م ر ك م عليكم غمه ثم قضوا إ ل ي ولا تنظرون ف إ ن توليتم فما س أ ل ت ك م من اجر إ ن اجري إ ل ا على الله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 فلما جاء السحره قال لهم, قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطنه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 أ ن تبوء لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك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 النا ا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آ ي ه وان كثيرا من الناس عن آ ي ا ت ن ا لغافلون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 فلولا كانت قريتنا م ن ت فنفعها إ ي م ا ن ه ا إ ل ا قوم يونس الا ما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا